Wanneer je niet kunt, dan zal de meesten van de meesten de meesten van de meesten de meesten van de meesten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 ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم